سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 116. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 117. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 118. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين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 ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لن 119. وما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين